فكانت هباءا منثرا وكنتم ازواجا فلا فز فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشمات ما والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من كين عليها متقابلين، يطوف عليهم مولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معيين لا يصدع. كهة من ما يتخيلون ولحم طير من ما يشتهون وحور نعيم كأمثال الرؤل المكنون جزاء. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال فيه وكانوا يصرون على الحيف العظيم وكان al مالئون منها البطون، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب. خلقناكم فلو لا تصدقون أفرئتم ما تنوون. فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْذُوْنَ أشكرون أفرأيتم النار التي تورون أألتم أشتم شجرة أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرته ومتى أسبح بسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلم. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا دينين. ترجعوا لها إن صادقين فأما إن كان من المقربين فروح صاحب اليمين وان ما ان كان من المكذبين اللهل فانزل من حميم وتصني جهيم سبح باسم ربك العظيم